قال الذين كفروا أذا كنا تراضوا وأباؤنا إن لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أتاطير الأولين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 أنا يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون